Alif lam mim nasu an yutraku an yaqulu amanna wa la yuftanun wa الذين من قبلهم فلا يعلم الله الذين صدقوا ولا الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا sää ma مَنْ men kan yرجu Allah fain äjel Allah lāt العليم ومن jahada fa inma yujahidu linafsihi inna allaha laghaniy an alamin walladhina amanu wa amilus salihati lanukaffiranna لَا نُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ وَلَا نَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بوالديه حسنا وإن لتجاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون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 Min şey إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم.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 ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كُلِّ شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء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 قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون وقال انما اتخذتم من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 وَمَأْوَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ فَأَمَنَ لَهُ لُوطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ كُم لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابُ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اتنا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كنت من الصادقين قال صرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا اننا مهلكو اهل هذه القريه إن أهلها كانوا ظالمين الطال قالوا نحن أعلم بمن فيها لن ننجيهنه وأهله إلا مرأته كانت من الغابرين ولم ما جاءت رسلنا ضاق بهم ذرعا، وقالوا لا تخف ولا تحزن، إن منجوك وأهلك إلَّا مَرَأَتَكَ كَهَنَت مِنَ الْغَابِرِينَ. Inna munzilun ala ahl hāzihīl qarīyat rizam min al-sama ibma kānu yafṣūqūn. Wallad minha ayyat biyinta l qāmi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 ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكل أن أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أَخَذَتْهُ الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 Inna Allaha yalamu ma yaduun min dounhi min shayu, wa huwa al hakim wa tellek al-amthal nadrubha wa ma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 ما لجابهم العذاب ولا يأتي أنهم بعثته وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يُرشأهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوق ويقول ذوق ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن وَأَرْضِي وَاسِعَتٌ فَإِنْ يَا يَفْعْبُدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ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 الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له in الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من, نزل من فأحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولون الله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 نَمَّ مَثْوَى لِالْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ